ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون